سلام عليكم ورحمه الله وبركاته واشهد ان لا اله الا الله و لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إن شاء الله نستكمل اليوم الكلام عن آآ قاعدة آآ كل قرض جرر نفعا ربه، كل قرض جرر نفعان فهو هذه قاعدة لأنها هي قاعدة التسعه قاعدة التاسعة وهي كما تعلمون يعني قاعدة مهمة عليه السلام عليك. قاعدة مهمة لذلك فنحن أطلنا فيها الكلام أظن أن هذه محاضرة ثالثة فقط في محاضرة في قاعدة التسعه يعني قاعدة مهمة وأطلعنا فيها لأهميتها. تحدثنا في المرة السابقة لو تتذكروا عن مسألة المعصر والذي يستدين من الناس، ومتى عليه السلام؟ وماذا يكون عليه السلام؟ وماذا يكون المعصر؟ يستحق أن يعاقب، ومتى يكون لا يستحق العقاب؟ وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لي والواجب يحل عرضه وعقوبته ومتى كما ذكرنا يكون يستحق الحبس أو العقاب من القاضي، ومتى لا يكون مستحقا لذلك؟ وتحدثنا أيضا عن عظم مسألة الدين، فكما أن الشارع يحرم على الدائن معاقبة المدين بالحبس وخلافه إذا كان معصرا فكذلك قضية الدين قضية عظيمة شدد فيها الشارع وكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة كان يسأل عليه دين فإذا علم أن الميت مدينا يقول صلوا على صاحبكم وأيضا في حديثنا لما قال أغبرني جبريل أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين فالأمر من الجانبين فنظر فقط لا تكون هو التجد على الدائن بأن لا يعاقب المدين وكذلك الجانب الآخر في مسألة عظم الدين وعظم خطورته نكمل اليوم الكلام عن أيضا مسألة أخرى تتعلق بمسألة القرض وما عود عليه من نفع وهي مسألة تعرف في كتب الفقه باسم السفتجة مسألة السفتجة كلمة السفتجة كلمة ليست عربية كلمة ليست عربية انما هي كلمة فارسية ويعني العرب لاختلاطهم بالفرس وبببالم وبغيرهم دخلت عليهم كلمات ليست من لغتهم فلما استعملت وأصبحت متداولة صارت تستخدم الكلمات العربية السفتجة بالضم بالضم وكم من كلمات في القرآن ليست عربية؟ كم من كلمات في القرآن ليست عربية؟ أما قوله تعالى إن أنزل القرآن فهذا باعتبار الأغلب والنادر لا حكم له، بمعنى أن الكلمات الغير عربية في القرآن مقارنة بالكلمات العربية شيء قليل جدا فهذا توجيه قوله تعالى إن أنزل أن عربيةاً أي بالأغلب العام. او يقال ان هذه الكلمات الغير العربية لما استعملت صارت تأخذ يعني صار يطلق عليه كلمات معربة وصارت يعني في حكم اللغة العربية في حكم الكلمات العربية وان كان يعني لا تجعل عليها احكام اللغة وما يتعلق بذلك يعني ثم نعمل الصرف وما خلاف ذلك الشاهد ان نقول السفتجة كلمة ليست عربية أرض فيها حديث ضعيف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفتجات حرام وهذا حديث موضوع ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الحديث الموضوع ما هي السفتجة كما ذكرنا نزل الكلمة تروناها في كتب الفقه في مسائل القرض والقرض الذي يجره نفعا وما شبه ذلك ما هي السفتجة السفتاجة معناها نضرب مثال لها لو أن زيدا وعمرا على سفر في عمرة مثلا أو في سفر للتجارة أو في الحج وما شبه ذلك فقال عمر لزيد أقردني مالا عمر يقول لزيد أقردني مالا هما على سفر سفر تجارة سفر عمرة حج وما شبه ذلك فيقول زيد فيقول زيد لعمر أعطيك شاء أعطيك ما تشاء بشرط وقيد فقال عمر وما الشرط قال زيد أن توفيني هذا الدين عندما نعود إلى بلدنا بمعنى إنجتاني به غدا أو بعد غد ونحن ما زلنا في السفر فشرطي ألا أخذ منك إلا إذا عدنا إلى ديارنا إلى بلدنا السامع قادي يتعجب، يعني هذا الدائن يأتيه المدين بماله يقول خذ مالك يقول لا لا أخذ منك إلا إذا, إلا إذا عدنا إلى بلدنا يعني الدائن أي أحد يعني يقرض الناس يتمنى أن يعود إليه ماله يعني خاصة مع خرب ذمم الكثير من الناس من يأخذون المال ولا يردونه لأصحابه حتى قيل أن رجلا ذهب لأخر قال أخرجني مالا قال أقرضك ولكن دعني أقبل يدك أولا يعني المدين بيقول للدائن أخرجني مالا فقال الدائن أقرضك بشرط أن أقبل يدك قال تقبل يدي لماذا؟ قال لأنني أعلم قال الدائن المدين أقرضك بشرط أن تقبل يدي الدائن يقول المدين أقرضك ما تشأ بشرط أن تقبل يدي فقال المدين ولما لِمَ أقبّل يدك؟ قال لأنني أعلم أنني حينما أتيك لاخذ مالي ساضطر إلى تقبيل قدمك لأسترد مالي يعني هذه من أمورتي يعني تدل على متى مدى يعني ما يقع من معاملات في تضييع أموال الناس اللهم استعلم نعود مرة أخرى فهنا الصوت واضح ولا في انقطاع فبنقول أن السائل قد يسأل في مسألة السفتاجة ولما يشترط الدائم على المدين أن يرد إليه المال في في بلدهما؟ قالوا العلة في ذلك أن الدائم يخشى أن يضيع ماله في السفر أو يسرق منه في الطريق أو يسرق منه في الطريق، فيقول أنا أنتفع بهذه المسألة، بمعنى إيه؟ يقول المدين سوف يأخذ مالي فينتفع فينتفع بهذا القرض وأنا أنتفع منه أنه يحمل لي مالي ويكون ضامنا له ويعطيني إياه إذا عدنا إلى بلدنا مش واضح نوضح كان قديما الناس يسافرون بالجمال كانت الطرق غير آمنة قد يخرج قطاع طريق على الناس فيسرقون أموالهم هذا كان يكثر قديما لأن الطرق لم يكن هناك الأمن والأمان آآ التي آآ موجودة الآن. لذلك نسلم كان يقول والله لا يتمن الله الأمر حتى يسير الراكب من حضر, حضر من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الغنم، لا يخشى إلا الله والذئب على الغنم. يعني هذا ذل على على مدى ما هو مستقل عند العرب من عدم وجود الأمن في الطرقات وفي, وفي الأصفار فهنا في مسألة السفتاجة صاحب المال الذي أقرض المدين صاحب المال الذي أقرض المدين معهما مثلا فيخشى في الطريق في أثناء العودة إلى بلده أن يسرق المال يأتي قطاع طريق نصوص فيقول أنا أستفيد من هذا العرض بمعنى أنني أقرض عمرا مالا وأستفيد أنا أنه يحمل لي هذا المال وأخذه منه وأخذه منه في بلدنا لأمن خطر الطريق حيث أن المال إذا سرق من عمري في الطريق مسلم هو يكون ملزما برد المال إليه. يب المشكلة كلها في أصل سفتج حينما تسألون ولما يشترط الدائن على المدين أن يرد إليه المال في بلدهما ليأمن الدائن خطر الطريق ويحمل التبعية للمدين فيكون قد استفاد من من هذه المعاملة اللي الإقراض لعمر لذلك هذه المسألة في ظاهرها قد تبدو غر قد تبدو غريبة قد غريبة ها ولكن في باطنها فيها ما فيها من إيه من الحيل المحرمه وفيها ما فيها من الانتفاع الذي ينتفعه من الدائن واضح ولا مش واضح؟ كالعادة الغياب بيكثر يوما بعد يوم. حسبي الله في غياب عندي كثير جدا آه... اللهم سعد في محمد صديق في اكثر من غياه هل المساله واضحه ولا فيها واضح واضح الحمد لله تمام نقول هذه المعاملة الجمهور على المنع منها الجمهور على المنع عندكم رابط الرسالة أملاء لمن طال غيابه عندكم رابط الرسالة فوق البيوع هذا هو رابط رسالة البيواء هذا هو رابط الرسالة وهذا هو رابط قناة تليجرام لمتابعة الدروس التي لم تحضروها الله مستحيل نعم هو مضبوع. الحمد لله جذاك الله خير سبنقول جمهور العلماء وهو قول لأحمد على المنع من هذه المعاملة المنع من هذه المعاملة لما قد يسأل سائل أليست هذه المعاملة الله يسلمكما. فقد يسأل سائل أليس في هذه المعاملة نفع للطرفين؟ أليس في هذه المعاملة فيها نفع للطرفين بمعنى الدائن بمعنى أن المدين قد استفاد بالمال. المدين استفاد من المال الذي اقترضه. والدائن قد استفاد ببأن ماله يحفظ ويضمن أن يأخذ ماله في بلدهما، فيأمن خطر الطريق. فهناك نفع في الطرفين، فلما تمنعون من ذلك نقول الراجح المنع من هذه المعاملة، فهو قول كما ذكرنا، الجمول العلماء وقول الإمام، فإذا سأل سائل، ولما المنع منها، أليس فيها نفع للطرفين؟ نقول، الاصل في القرض حفظوا هذه جيدة. جيداً الأصل في القرض أنه عقد إرفاق الأصل في القرض أنه عقد إرفاق النفر فيه في اتجاه واحد فقط ليس في اتجاهين النفع فيه فقط يكون حصرياً للمدين أما الدائن فنفعه في الأجر الأخروي من ذا الذي يقرض الله تأملوا الله جل جعل جعل الله عز وجل أن القرض الذي يقرضه المدين أداء للمدين وكأنه قرض لله عز وجل والله هو الغني ولكن هذا اندل دل ما يدل على عظم هذا العمل ك ك كالأمر أيضا في الصدقة كما أن الصدقة أول ما تقع في يد الله عز وجل لذلك كانت عائشه تعطل صدقتها وتقول أنها تقع أول ما تقع في كفر الرحمن فكذلك أيضا القرض، الله يقول من ذا الذي يقرض الله ويقول إن تقرض الله قردا حسن فالقرض للأصل فيه أنه عقد إرفاق النفع فيه يكون فقط للمدين أما نفع الدائن فهذا نفع أخروي بالأجل عند الله هذا هو الأصل في القرض لا يكون نفعا للطرفين أما في مسألة السفتجة فهذا يخالف هذا الأصل إذ أن الدائن هنا قد انتفع بهذه المعاملة وين نفع الدائن في هذه المعاملة؟ سؤال لكم وين النفع الذي يعود على الدائن من هذه المعاملة؟ تفضلوا. وين نفع الذي يعود على الدائن نفع على المدين معلوم ينتفع بالمال مش واضح بنقه المال دفع الضرر الدرر ولا الخطر خطر الطريق مش واضح الكلام ها وين النفع الذي يعود على الدائن من هذه المعاملة حتى يمنعه الشارع؟ النفع في أيه نعم النفع هنا أنه يحفظ له مال تقصدون أنه يؤمن له المال من خطر الطريق من خطر الإيه أيه أيوة نشرح يعني خطر الطريق نقول زيد أقرض عمرا وقال أشتغلت عليك أن ترد إلي هذا المال عندما نعود إلى بلادنا. قال اتفقنا. فبالفعل أثناء أثناء في عودتهما إلى بلدهما في الطريق في السفر طريق السفر خرج عليهم سارق وهذا سؤال لكم. خرج عليهم إيه سارق؟ فأخذ المال الذي مع جميع الركب. نعم. لا لا, لا. تمام. بنقول زيد أقرض عمرا وقال بشرط أن ترد إلي المال عندما نعود في الطريق خرج قاطع طريق وسارق على زيد وعمر فأخذ المال الذي مع زيد هو زيد كان ينتوي أن يرد المال إلى عمر في بلدهما فخرج السارق فسرق المال من يضمن هذا المال؟ هل؟ هل سيقول عمر لزيد ليس لك عندي شيء أنا عرضت عليك المال وأنت قلت لا أخذه إلا في في وقد سرق لا هنا الضامن للمال هو المدين اللي هو عمر فيكون بذلك زيد قد أمن خطر الطريق وعاد إليه ماله واضح كده يكون كلام واضح فالحاصل أن نقول أن النفع الأول الذي يعود على الدائن أنه يأمن خطر الطريق بحيث أن المال اذا تعرض للسرقه فيكون الضامن له هو المدين وهذا يخالف اصول القرض لأن القاعده التي عليه اجماع الصحابه كل قرض جرى نفعا فهو ربا فالنفع هنا عاد على الدائن أنه يأمن خطر الطريق أثناء العودة لأن المدين سوف يضمن له هذا المال النفع الآخر, أيضاً النفع الآخر الذي يعود نعم لكن بالمقابل سيقع الضرر على المدين هذا سؤال نعم وسيقع الضرر على المدين لأنه إيه؟ لأن المدين سوف يكلف بضمان هذا المال ويأتي بغيره لرده إلى الدائن أيضا هناك وجهة أخرى ونفع آخر يعود على الدائن إذا كان هذا المال يحتاج إلى نفق في حمله نركز إذا كان هذا المال مما يحتاج إلى نفق في حمله يعني هذا المال ليس سيولة ليس درهم ودنير بل مثل غنم نعم غنم مثلا بضع سلع تنقل مواد غزائية مثلا فهنا إذا قال الدائن للمدين لا يأخذ منك هذا المال لو مثلا سلع أو غنم إلا في بلدنا واتفق على ذلك فمن الذي سيكلف نفقة حمل هذا المال الذي ستكلف نفقة حمل هذا المال هو المدين فهنا يكون الدائن قد انتفع بهذا القرض لأنه لن يغرم ثمن نقله ثمن نقله لذلك في فتوى عمر لما سئل عن رجل اسلف رجلا طعاما على أن يعطيه أيا على أن يعطيها، يعطيها، يعطيها إياه في بلد آخر إذن عمر يسأل رجل, رجل اسلف رجلا طعاما واشترط عليه ها أن يرد اليه المال في بلد آخر فكرهه عمر وقال فاين الحمل يعني أين الحمل يعني من فقط حمل هذا المال يبقى عندنا وجهتان في النهي على هذه المعاملة الوجه الأول في النهي أن الدائن إذا كلف المدين أو إذا على المدين أن يرد إليه المال في بلدهما، فهنا الدائن قد انتفع بأنه يأمن خطر الطريق وأن المدين سوف يضمن له المال إذا صارعه في الطريق مثلا وهذا لا يجوز لما لأن المدين لأن الدائن هنا الدائن قد انتفع من إقراض الناس والقصد في عقد الإرفاق أن النفع يكون للمدين فقط. أما الدائن فنفعه نفع أخروي وأجره على الله الوجه الثانية في النهي عن هذه المعاملة أن هذا المال قد يكون يحتاج إلى, إيه؟ إلى نفق في حمله فإذا اشترعت الدائن على المدين أن يسلمه هذا المال في بلدهما فالمدين بالطبع سيتحمل نفقة نقل هذا المال فيقول هذا نفعا عاد على الدائن وهذا خلاف أصول القرض. طب نعطي مثال للحلس الثانية. اثنان خرجا لشراء سلع من بل من بلد أخرى. خرج اثنان زيد وعمر من بلدهما إلى بلد أخرى لشراء غنم أو سلع غذائية مثلا. فوقع اقترح فعل ما يريدان، فقال زيد فقال عمرو لزيد أقردني كذا وكذا من السلع على أن أعطيك إياها بعد يومين، فقال لا أقردك ما شئت، ولكن تعطيني هذه السلع في بلدنا. قال اتفقنا، فهنا. المدين سوف يتحمل نفقة نقل هذه السلع التي سيردها لزيد في بلدهما فهذه نفقة الحمل نفقة حمل السلع لذا قال عمر عن رجل اقترد من رجل طعام فقال الدائن للمدين أعطيك ما شئت على أن توفيني إياه في بلدنا فقال عمر وأين أي نفقة الحمل فالأصل في القرض أنه انه عقد إرفاق النفع فيه يكون فقط للدائن وليس يكون في نفع للمدين وليس لأدائن. قال ام الجويني في نهايه المطلب قال رحمه الله عن مساله السفتجة مثل هذا الشرط اي اشتراط الدائن ان يرد اليه المال في بلده قال مثل هذا الشرط يفسد القرض قال فالموقّرّد اسمع كويس قال الموقّرّد يبتغي ضر خطر الطريق لول قال الملجويني مثل هذا الشرط اللي هو مسألة السفتجة اللي هو الدائن أن يعاد إليه المال في بلدي قال مثل هذا الشرط يفسد القرض لماذا؟ قال لأن اللي لو الدائن يبتغي در أي دفع خطر الطريق وهذه منفعة ظاهرة يعني واضح جدا أنه ما فعل ذلك إلا لأمر يقصده وهو أن يأمل خطر الطريق وكما ذكرنا أن هذه المعاملة كانت يعني تنتشر قديما لكثرة مخاطر الطريق فقد يسرق المال قد يخرج قطاع الطريق فأدائن لينتفع من هذه المعاملة يشترط على المدين مثل هذا الشرط فهذه المعاملة غير جائزة لأن الأصل في نفع المقرض. هو, هو الأجر الأخروي فقط لا غير وهذا كما ذكرنا جرياً, جريا على قاعدة الباب التي نتكلم عنها في المحاضرات السابقة والتي عليها إجماع الصحابة وهي كل قرض جر نفعا فوربة أيضا من الفوائد المتعلقة بقاعدة الباب قاعدة كل قرض جر نفع فوربة من الفوائد المتعلقة بهذه الباب بهذا ال بهذي المسألة فايدة مهمة وهي النهي عن قرض وقرض النهي عن قرض وقرض إيش القرض هو السلف إنسان بيقترض من إنسان مالاً إيش القرض القرض هو المضاربة أنا معي مال أعطيه لشخص يضارب به في السلع، في الأجهزة، في الأخشاب، في الزجاج، في أي شيء ده اسمه إيه؟ اسمه قراض. يسمى مضاربة، يسمى قراض. فالقرد، اللي هو السلف أما القراض فهي المضاربة فالقرد جائز القراض جائز الجمع بينهما لا يجوز والتاني القرض كمعاملة هذا شيء جائز بل هذا مشروع بل هذا من ابر الأعمال في تنفيذ عن كربات المسلمين هذا القرد والقراض للمضاربة هذه جائزة لأنها من المعاملات والأصل في المعاملات الحي لكن أن يجمع بينهما نعطي مثال نعطي مثال على ذلك أيضا بزيد وعمر عمر قد اقترض من زيد مالا عمر اقترض من زيد مالا فيقول عمر لزيد ما رأيك يا زيد أن, أن هذا المال الذي اقترضته منك إلى أجل كذا والأجل لم يأتي بعد. ما رايك أن أضارب لك في هذا القرض؟ يعني زيد اقترض مالا من عمر اقترض مالا من زيد على أن يسده مثلا في بعد عام فخلال هذا العام هل يجوز لعمر أن يقول لزيد؟ ما رأيك يا زيد أن أضارب لك في هذا المال الذي اقترضته منك؟ ونحن على اجلنا سوف أسده لك في أجلي ولكن خلال هذه المدة أضارب لك في هذا هو إيه؟ الجمع بين القرض والقراض فهذا نهى عنه جمهور العلماء. هل نهى الجمهور عن القرض لا؟ هل ينهون عن القرض مضرب لا؟ إنما ينهون عن الجمع بينهما. واضح كده؟ أن يجمع بين القرض وبين القراض أن عمرا الذي اقترض من زيد يقول لزيد أضارب لك في هذا المال. تضارب لك فيه في الزجاج في السياب في الملابس في الأطعمة في السلع فهذا مما نهى عنه الجمهور فما علة هذا النهي؟ علة هذا النهي هو أنه إذا حل أجل السداد احنا كما ذكرنا أن عمر اخترد من زيد وسدد في رمضان مثلاً فقال عمرو ضرب لك في هذا قال وافق ضرب لي فيه فلما حل الأجل في كذا أجل سداد القرض وعمرو لا يمتلك مالا للسداد فادفع إليه مالا ويقول هذه هذا من ربح المضاربة التي بيني وبينك ولا في مضاربة ولا في غيره ففقط يعطيه مال ليفكته لأنه لا يملك مالا لسداد القرض فأخرج من هذا بحيلة محرمة. يقول أخذ هذه الألف هذه من المضاربة التي أضارب لك في مالك ولا في مضاربة ولا في غيره. لكن هو يحتال بهذه الحيلة لاسكت زيد لأن الحل قد لأن الأجر قد حل. وعمر لا يملك مال للسداد. فيحتل بهذه الحيلة يقول خذ قدر من هذا المال وهذا من المضارب ولا فيش مضارب ولا في غيره. إنما هذا المال لاسكت زيد. حتى إذا مر سنة أو أخرى يعيد إليه ماله، فيكون هذا الدائن أو عاد إليه المال بالزيادة، وليس هناك مضارب وليس فيها ولا, ولا غيره. هي عباره عن إباه في في حقيقتها في حقيقتها أن عمرا أسكتا زيدا عن المطالبة ببعض الأموال. يعني الكلام ده؟ نعطيكم المسألة بشكل صريح ثم نأخذها بطريق الحل المحرمة بشكل صريح هل يجوز لرجل مدين حل عليه أجل السداد أن يقول للدائن أمهني وقتا آخر وأزيدك في المال؟ وهذا رب الجاهليه إذا حل الأجل يقول المدين للدائن أعطيني أجل آخر وسوف أرد أرد عليك المال بالزيادة هذا ربا صريح هذا بالطبع لا يجوز أنه ربا صريح في معاملة في في هذه المعاملة التي نتحدث نتحدث عنها هذا نوع من الربا المقنع لو الجامعة يعني ال القرض والقرض المضرب يعني هذا ربا مقنع بدلاً أن يقول له أم أعطيني أجل آخر وأنا أزيدك في المال يقول أنا ضربت لك في هذا المال فخذ جزء منه من سمن الربح لأنه حل الأجر وليس عنده مال يقدم ما عليه من ديون فيمسل له ويصول له أنه يضرب في المال فخذ جزء من المال وهذا من ربح المضاربة ولا في مضاربة ولا في غير ذلك لذلك بيقول ابن رشد وتأمل في كلامه يقول جمهور العلماء كية الشفعية حنفية قال الجمهور على أنه إذا كان لرجل على رجل دين لم يجز أن يعطيه له قراضا قبل أن يقبضه قالوا علة هذا النهي هو الخوف أن يكون قد أعصر بماله فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه فيكون الربل منهي عنه نقرأ كلامه مرة تانية ولا كلامه صعب فهمتكم الصورة هذا الكلام الذي قرأته عليكم هو ما وضحناه في المثال فالعل عند الجمهور أن يكون هذا المدين الذي حل عليه أجل سداد القرض لم يجد مالا للسداد فيوهم الدائن أن هذا المال له ربح وله مضاربة فخذ جزء من ربحك حتى يسكته عن المطالبة وهذا من الربى المحرم وهذا هي حيلة محرمة على الربا. إن شاء الله لمرها الجيدة نختم قاعدة الباب بمسألة مهمة وهي ضاع وتعجل مسألة ضاع وتعجل إن شاء الله غدا أجازة ويوم الأربعاء موعدنا مع القواعدة الثقهية في العاشرة المساء قواعدة الثقهية إن شاء الله يوم الأربعاء يوم الأربعاء إن شاء الله في عشرة المساء إن شاء الله واليوم الساعة 12 المحاضرة الرابعة من بحث الإمام العظمى، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه لو أي لو أي سؤال تفضلوا أي سؤال تفضلوا إذن نتفقد الغائبين والغائبات لأن الأمر كده ضعب السعين أي سؤال؟ ده رابط القناة عليها الدروس الماضية التي تزاعي يوميا تيجرام. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم وصلاك